حصريا على موقع دي جي كيمو دوت ما مفيش ولا حدي جمدي مفيش ولا الطيبة غباء والعالم بقى كله نفاء الجه حيزيدوا الاعداء واللي يقطعوا في الارزاء كلنا يا دم سكر واللي يا زلك الله جازمنا وفرات ما تقصر يا سكر حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم